ولا كلما يعيشون هذه الجنة تجدد لا يوجد فيها لحظة من اللحظات من الملل الذي يحدث في الدنيا ولذلك الذي يعيش في الجنة هكذا ويتصورها ولذلك لما تصورها الصالحون وعاشوا فيها قدموا أنفسهم رخيصة لله لأنهم كانوا اذكى منا وكانوا أذكى للماذا؟ لأن عندما تكون آه أنا أشتري الذي هو عند الله وهو السرمدي الأبدي وأنا هذه دنيا فانية حتى لو عشنا ما ماذا عساي أن أفعل يعني حتى لو ملكت قراب الدنيا يعني ما يوازي الدنيا ذهبا وفضطا وكنت اغنى الاغنياء لا يوازي يوما واحدا في الجنة ولا حتى حرية واحدة في الجنة ولذلك هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله فاشتراها الله منهم وهو خالقهم هو الذي منحهم هذه الحياة ومنحهم هذه الروح فقدموها والذكاء هو الشهيد والذالك راحز تكلمنا عن الشهيد هذه هذه السورة تكلمت عن الشهيد وأجر الشهيد عندما كنا في المشهد الذي قبل هذا ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لأن الناس كانوا يظنون أنهم ماتوا رجعوا من المعركة فقالوا أه فقدنا نحن أحياء وإخواننا قد ماتوا ظنوا الموت العادي لنقض البني العادي لا لا الله قال لا تحسبا لا تظننا أن الذين يقتلون في سبيل الله أموات ليسوا أمواتا كان موت إزهاق الحياة العادي هذا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء حياة حقيقية كما قلنا لكم ولذلك هذه بشارة للأباء وللأهالي الذين فقدوا أبنائهم وكنا نعلم أن اخوين في كان يجلسان معنا ويترددان احيانا على هذا المكان فهما الذين ذهبا إلى سوريا شبين جزائريان وليد ونسيم رحمة الله عليهما لبى داعي الجهاد لإنقاذ هؤلاء المظلومين من بطش هؤلاء الجبابرة هؤلاء النصيريين الخارجين عن الإسلام اصلا هؤلاء النصيريه كنا لكم هؤلاء ليسوا في الأساس مسلمين يا جماعة حتى عندما كنا يقول هو بشر الأسد أو حفظ الأسد هو مرتد كيف مرتد؟ مرتد هذا لمسلم ارتد يعني خارج عندي. أما ها إذا كفر ابتداء هذه ملة لا علاقة لهم بالإسلام يا جماعة هؤلاء مجموعة من من السلالات من القرن الثالث في هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام أصلاً مجموعة تعبدوا دينا غير دين الإسلام في الأساس. فإذن هؤلاء في الأساس هكذا. فما بالك؟ بأنهم أيضا حتى لو كانوا مسلمين فأنهم مرتدون خارجون عن الدين ويعذبون هؤلاء الموحدين ويعذبون هذا الشعب المسكين وحتى حولوه إلى محمية للروافض وزينبيات وحسينيات هؤلاء الشباب لما رأى هؤلاء شباب الصور وهذه الدماء وهذه السغسات من النساء الثكالة والأرامل وهؤلاء الأطفال التي تقطع أوصالهم والذين يقطعون من رايت الطفل الذي قطعوه من ذكره انظر إلى هذه الوحشية يحاثل لبقرون بطون النساء احاول ايش هذا هذه الوحشة هؤلاء يسمون بالشبيحة وهؤلاء هؤلاء المجرمون لو كانوا رجالا لحرروا الجولان لو كانوا رجالا لدافعوا عن عن, عن عن هذه الطائرات التي تحوم هذه الطائرات طائرات العدو الغاصب لفلسطين الإسرائيليون هؤلاء يحمون حولين القصر قصر الجمهور قصر هذا البشار لو كانوا رجالا لدافعوا عن انفسهم لكنهم يستقون على المستضعفين لما راى الشباب هذا وعلموا بذلك لبوا وذهبوا للدفاع عن هؤلاء وذهبوا إلى تركيا ودخلوا هناك وقتلوا واستشهدوا على ايدي هؤلاء الشبيح المجرمين قتلوا شهداء بررنا نحسبهم شهداء برر باذن الله هذه هذه هذه هديه وملحه نعم خيارنا يموتون في شبابهم أنا نقول لكم ونردده عندما الشعر يقول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مامت لا يوجد لا ما مات منا سيد حد فأنفه لا يوجد حد فأنف يعني متع السرير دائما نموت كراما ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا تقطر الدماء كان يرددها الشهيد الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زبي نحن لسنا هؤلاء العجائز الذين يموتون حد فأنو فيهم نحن الذين نرحب بالموت لاحظوا هؤلاء شب دائما خيار المسلمين هم الذين يصطفيهم الله وعدنا الله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء الله هو الذي يصطفي الشهداء هو الذي خالقه ستموت ستموت عشت مئة سنة ستموت عشت عشرين عشرة عشت ما عشت ستموت في النهاية لكن انظر إلى الذي أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبعثهم الله سبحانه وتعالى في خصية كما قلنا لكم في مشاهد, مشاهد سابقة يبعثهم الله سبحانه وتعالى يكلمونه كفاحا ها كما عبد الله ابن حرام رضي الله عنه كلم ربه كفاحا وقال يا رب من يبلغ عنا لأنه قال يا رب بعثني لما وجد السودد وجد الشرف العظيم، وجد هذا الخير العميم في الجنة، وجد هذه الخيرات والقصور والحور العين، وجدها كل هذه الخيرات. يا رب، قال تمن علي يا عبدي، قال يا رب، أرجعني إلى الدنيا لأقاتل مع نبيك، فأقاتل فأقتل، ثم أقاتل فأقتل هكذا، يعني بعثني ذبيه عدة أرواح لما وجد من النعيم. فقال الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك لماذا لا قال لهم فيها إنهم غضاء كتبناه على بني آدم أنهم إليها لا يرجعون قال ومن يبلغ عنا يا ربنا قال أنا أبلغ عنكم ولا تحسب فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين هذا انظروا يا هو فرح ويفرح أيضا ويتمنى الفرح لإخوانه الذين في الدنيا يقول يا مساكين أنتم تبكون علي الآن يا أبي لا تبكي علي فأنا في السودة أنا منتظرك أتمنى أن تكون مثلي يا أبي ولذلك فإنهم فرحوا لابعسهم الله سبحانه وتعالى عند أول قطرة دم أول ما يرطباهم فإنهم يرسل أرواحهم في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش هؤلاء عندما يصرحون ويجدوا هذا النعيم وهذه خاصية للشهيد يعني معظم المؤمنين يجدون بعض مثل هذه الأشياء في الجنة أرواحهم تصرح في الجنة أيضا لكن الشهيد هو الذي طائر في حد زد روحه بطائر على الهيئة طائر هكذا في حياة خاصة ثم لما يجمع الله الخلائق يوم القيامة تجمع هذه تجد الروح تذهب إلى الجسد مره أخرى فتتعرف على مكانها وتعيش بنفس الحياة التي يعيشها الإنسان هكذا مع تبديل أنه لا موت حياة سربضية عاش عاش كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يا رسول الله وماذا بعد؟ قال اشهد أن لا محمد رسول الله وبعد ذلك قال إن فعلت ماذا ان قاتلت فإن قتلت ما جزائي قال الجنة فقاتل حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصير قال فعمل قليلا وأجر كثيرا ولم يعمل شيء أقصى ما حاجة آمن وتكلم ثم عمل قاتل ولكن كان في سبيل الله بشرط أن يكون في سبيل من كان قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والذي في سبيل الله هو الذي له هو الذي يبعث كحواصل في حواصل طير خضر هذا جزاء الشهيد أن يشفع في سبعين من أقارب قيل منهم من ارتكب الكبائر تخيل هذا أجل شيء تخيل عيلة كاملة هو يشفع فيها لوحده يعني لك من الذين اذنبوا فما بالك أنه بالذين لم يذنبوا يعني هذا الشهيد فقط هذا ذخر لأبويه وذخر لابائي واهلي وهذا زاد وهؤلاء هم الذين بهم الحياه لولا هؤلاء الشهداء ما وصل إلينا هذا الدين والله لولا هؤلاء الأبرار وهؤلاء المجاهدون الذين يقاتلون ويستخفون بهذه المنون ويستخفون بالموت ما وصل الاسلام الينا وما صرنا مسلمين لو انهم ضنوا بارواحهم وضنوا بازواجهم وبنسائهم واموالهم لما وصل الاسلام الينا ما وصل الاسلام ولا كنا الروم او عبابيد الفرس او عبابيد كل من هب ودب من الملاحده لولا فضل الله سبحانه وتعالى ان هيا لهذه الامه هؤلاء المجاهدين الذين يدافعون عننا تخيلوا والله لكان, لكان مصيرنا كمصير الهنود الحمر أو سكان إسراليا العصليين ها قومة هؤلاء جميعا وجمعوا جيوشهم واستأصلون عن بكرة ابينا لولا هؤلاء المجاهدون في افغانستان وفي العراق وفي الشيشان وهؤلاء المجاهدون الآن في سوريا وفي الصومال وفي كل مكان الآن لولا هؤلاء الذين هيعهم الله سبحانه وتعالى ولبوا نداء الله واستجابوا لداء الجهاد وباعوا ارواحهم رخيصه لله استرخصوها لم يقل احد منهم انا عندما من. ادخل كليه الطب واكمل الموضوع لا لما قامت الهيئه وسمع النداء لبى ولذلك لاحظوا شباب في عمر العشرين يعني وليد ونسيم في شباب 21 22 23 في العشرينات شباب عنده مستقبل وعنده كذا لكن هذا أي اي مستقبل اعظم من هذا المستقبل آه هذا الضمان الله أعطاه ضمانا ابديا ابكي على نفسك أنت يا مسكين لا تدري كيف ستبوت والقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قد تكون مؤمنا اليوم وتكفر بعد ذلك فهنيئا له هو وهنيئا له هو وهنيئا لهؤلاء الشهداء البررة رحمة الله عليهم وقاتل الله قاتليهم ودمر الله بنيانا بشار الأسد وهذه العصابة المجرمة المصيرية ونصر الله الإسلام والمسلمين في سوريا وغير سوريا اللهم إنا نتقدم إليك بأرواح هؤلاء الشهداء أن تغفر لهم وأن تسكنهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين إن نرسي أحوالنا ونبكي على أحوالنا نحن لأننا لا ندري مصيرنا هم اختروا مصيرهم بأيديهم وقدموا بين يدي ربهم أرواحهم يا رب تقبلها منا يا رب نحن نقاتل في سبيلك قاتلوا ذهبوا للدفاع عن إخوانهم المظلومين ذهبوا للدفاع عن هؤلاء المشردين ذهبوا للدفاع عن دينهم ونصرة دينهم وإخوانهم نحن أمة كما قال صلى الله عليه وسلم امه الإسلام امه واحدة تتكافأ دماؤهم هم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم فنحن هذا يسعى بذمتنا أدنانا وأقصانا ونحن الذين نقوم والمسلم وأخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه هؤلاء نصروا وذهبوا فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وزيادة من الله سبحانه وتعالى هو جزاؤهم قاتلوا وقتلوا قاتلوا وقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى انظروا فليا هؤلاء الأباء فليقرأوا هذه الآيات في سورة آل عمران وفي النساء وليقرأوا آيات في سورة محمد لجزاء هؤلاء الشهداء البررة وليقرأوا سورة الأنفال وليعلموا عظم هؤلاء الشهداء عند ربهم وهذه المنزلة العظيمة التي عند الله سبحانه وتعالى لا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله فأي ثواب أعظم من عند الله وأي ضمان أعظم من عند الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين اللهم عليك بالكفرة والمشركين اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك اللهم أنصر إخواننا المصدافين في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفلسطين وفي الصومال وفي نيجر والنيجيريا ومالي وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين حر البلاد الإسلام والمسلمين من العرب والعجم يا رب العالمين اللهم فك أسر إخواننا المسجونين اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين ردهم إلى ديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأخوينا ولشابين المسلمين المجاهدين الشهيدين نحسبهما كذلك ولا نزكيهما على راء ربهما اللهم اجعلهما زخرا لاهبائهما يا رب العالمين اللهم اسكنهم بحبوحه جناتك يا رب العالمين اللهم اسكنهم الفردوس الاعلى يا رب العالمين اللهم أعلم زويهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين اللهم لا تفتنا بعدهم يا أرحم الراحمين اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا يا جبار يا منتقم اللهم توفنا وانت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نحسب هذين الشابين من الأبرار اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين اللهم امين اللهم أمين وأقم الصلاة